بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماء هو الذي خلقكم رَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِينَ I'm 1 Ne? فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينُ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ All in. kenzan ban كحجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من ولو أشركوا لحبط عنهم Ulla وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِعِبَادِهِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا آتَىٰ شيء ومن قال سأ kantu se ku a qu a fusan I right. ولا <تصفيق> قديج İn Allah fayl kul habbi ve yuxrül hayi min el mayit ve yuxrül mayit min el وَقَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وصلنا الآيات لقوم يفقهون Ben O. Oh. كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك اتبع ما أوحية إليك من ربك tell Altyazı <gülüyor> In So, فصلنا <تصفيق> الآن Sırtımın <Sessizlik> insan <Sessizlik> فذلك نولي بعض Lululu الز مختلفًا أُقُلغ والزيتون والرمان وَرور وغير نَبوتَ الصادق لا تسرفوا Şeytan. غير علم. إن الله لا يهدي القوم فقل ربكم ذو رحمة واسعة وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ Allah'a emanet going like. vikum ma تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَبْلِنَا وإن كنا عن دراسته قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات تِلاَهِ وَصَدَّ فَعَنْهَا ALLI ANZURUNA YA ويسبت في إيمانها خيرا قل يا نوش يا شيء من جاء بالحسنة فله عشر